وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَتِرْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيهِمْ خِيَابُ سُنْجُسٍ خُضْرٌ وَإِذْ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا فَمُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْفُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبِذْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمُ آثِمَ لَوْ كَفُورًا مدوری سمر وائل میڑا چون سیلا نَحْنُ قَالُوا قَنَاهُمْ وَجَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْتَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَآءُونَ إلا شا الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا لئيما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عفاف فالعاصفات عفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم أمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت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 ألم مهين فجعلناه في قرار إلى قَدَرٍ جالم أَحْيَاءً مَوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا أَرْوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن يُقَالُ لَهُ إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِن إِلَى ظَنٍّ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 وینکل مدد مینش پلو سونی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 وینو یو میب